غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين, آمين واوحي الى نوح إن أنه انه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ورحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم سَنُرِفُ الْكَوَاكِبَ وَكُلَّ مَا مَوْضُوعٌ عَلَيْهِمْ مِنْ قَوْمِهِمْ سَخَّرُوا مِنْ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ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 رب لغفور رحيم وهي تجري بهم في موجك الجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني يركم معنا, يا بني يركم معنا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 وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر, وقضي الأمر واستوث على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْ تَأْحَكَمُ الْحَاكِمِينَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحٍ هو ليس من أهلك إنّه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعرضك أن ما لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين قيل يا نوح هبط بسلام منا وبركات عليك وعلى وعلى من وَأُمَمٌ سَنَمْتَتِعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا فاصبر إن العاقبة للهد